هذا جواب إنما هو مستقى من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج ذلك أحمد وأبو داود من رواية ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فداعى عليكم الامم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا ا من قله نحن يومئذ يا رسول الله فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا انكم يومئذ كثير ولكن كثره غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله الرحمه منكم من قلوب عبادكم ولا يقذف في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وترى الموت فاذا عدنا الى الله جل وعلا تعالى الله تبارك وتعالى علينا وإلينا ما سلب منا واذا ما لج بنا بعدنا عن ربنا فقد منا ما في ايدينا وقد ربنا تبارك وتعالى بذلك في كتابه العظيم واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد فبيّن الله تبارك وتعالى أن كفران النعمة يزيلها ولئن كفرتم بنعمتي فلم تشكروها ولم تقيدوها لديكم وعندكم بالشكر لأن الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما بين علماؤنا عليهم الرحمة أقدم من كلامه الشريف النعمه صيد والشكر قيد فاذا انعم الله عز وجل على عبد بنعمه فأحب استدامتها واراد عدم زوالها فعليه ان يشكر الله جل وعلا عليها فاذا ما فرط فيها سلبت ووقع عليه من الخزي والمهانه ما وقع وهذا مما قدره الله رب العالمين وجعله من سننه في كونه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم متى تعود الينا فلسطين اذا عدنا الى الله جل وعلا عادت الينا فلسطين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا بذلك ايضا في كلامه العظيم فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأخضر أن الذل ينزل بالأمة وأن المهانة تحيط بأبنائها إذا ما حادت عن دين ربها وإذا ما تقلت عن التمسك بسنه نبيها صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا تبايعتم بالعلم واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم فلا رجوع الى العز ولا عوده إليه ولا تحصل عليه إلا بالعودة إلى الله رب العالمين حتى ترجعوا إلى دينكم إلى دين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبطريقة التي أرشد إليها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ما يحدث اليوم في غزة ليس قضية معونات إنسانية وليس قضية تتعلق بالنفس البشرية في عمومها ليست قضية خيرية ينتدب لها ما ينتدب من أهل المروءة من أصحاب البدل والعطاء والإحسان والجود ليست قضيه خيريه وانما هي قضيه عقديه قضيه عقائديه قضيه تتعلق بالاعتقاد في أصله وبالدين في صلبه وليست قضيه ينفعل لها الكفار قبل المسلمين فان الانفعالات الظاهره التي تملأ العالم كله لن تغني شيئا وليست بوسيله صحيحة للوصول إلى المطلوب والسبب واضحا لا يخفى على ذي بصر ولا بصيرة وذلك أنه ليس بأسلوب من طرائق الشرع في التحصل على المطلوب وما إلى هذا دلنا النبي المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم